الحمد لله الذي ميز أهل الإسلام على أهل الأوثان والشرك والكفر وجعل أهل الإسلام كالشامة بين الناس يعرفون بعقيدتهم ودينهم وسمتهم وخلقهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فحذرنا عز وجل عن اتباع الملل الأخرى وطرقها ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالحذر أن لا يتبع الكفار في شيء من دينهم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فهذه الأديان الموجودة في هذا العصر سوى دين الإسلام أديان باطلة لا تزيد العبد من لا تزيد متبعها من ربه إلا بعدا عباد الله لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في الأمة ليس حتى نستسلم له ولكن حتى نحذر منه حتى نحذر منه أيها الإخوة عندما قال لنا لا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي من غيرهم من من غير اليهود والنصارى أعني وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأسين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من كان في أمتي مثله أخرجه الحاكم وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر ذلك في الأزمنة المتأخرة. من اتباع كثير من المسلمين لأعداء الله تعالى في عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم وقدواتهم قلدوهم في الشعائر قلدوهم في الأعياذ كان ذلك نتيجة لغلبة الكفار والمغلوب مولع بتقليد الغالب وكان وكانت المتابعة للنصارى في كثير من الأحيان أيها الإخوة إننا نجد ظاهرة في انتشار التقليد للكفرة بين شباب المسلمين ذكورا وإناثا ظاهرة لا تبشر بخير ومن ذلك ما يقدم عليه الكفرة من الاحتفال بعيد لهم يسمونه بعيد الحب عيد وثني من عهد الرومان عيد من الأساطير والخرافات دخل في النصارى من الوثنية وكذلك قيل اسم قديس لهم يسمى فلنتاين اضطهده الرومان قبل دخولهم في النصرانية وكان وقت مقتله عيدا لهم لأنه يدعو إلى الحب والتقارب ما بين الجنسين وهذا سواء كان وثنيا كما يدل عليه رسم كيوبيد الممثل بطفل له جناحان معه سهم وقوس هذا إله الحب عند الرومان من الآله التي يعبدونها من دون الله أو سواء كان احتفالا بإحياء ذكرى ذلك القسيس النصراني فإن كلا الأمرين خطير جدا أن يحتفل مسلم أو مسلمة بإله يعبد من دون الله من دين الوثنية الرومانية أو بإحياء ذكرى قسيس من قساوسة النصارى كلاهما مصيبة عظيمة هذا التقليد النصراني الذي كان وراء افساد كثير من الشباب والشابات حتى ابطلته النصرانية في وقت من الاوقات ثم رجعوا اليه مرة اخرى يقوم اناس من المسلمين بالاحتفال به وكتابة الكلمات الغرامية وإرسال بطاقات التهنئة مصعوبة بهذه الأشياء العاطفية هذه الأمور الخطيرة والخطيرة جدا على عقيدتنا وديننا هذه المظاهر من البهجة والسرور التي تظهر في الأعياد وتبادل الورود, الورود الحمراء تعبيرا عن الحب الذي كان عند الرومان وثنيا لعبادات من دون الله أو عند النصارى عشقا بين الحبيب ومحبوبته ولذلك سمي بعيد العشاق وتوزيعا لبطاقات التهنئة المرسوم عليها صورة الإله الذي يعبد من دون الله أو تبادل تلك الكلمات من العشق والغرام شعرا ونثرا أو معها صور ضاحكة وأقوال هزلية حتى كتب على البطاقات كن فلنتينيا هذا المفهوم النصراني أو الوثني عندما يتسلل إلى بناتنا وأبنائنا عندما يدخل عقول المسلمين عندما يحتفلون به ماذا يعني ذلك إنه شعار الكفر ورب الكعبة وتقليد النصارى والكفرة فيما هو مصادم لدين الإسلام تماما مصادمة ثم يا عباد الله تأملوا فيما ينبني على ذلك من شيوع الفاحشة في الذين آمنوا وحفلات نهارية وسهرات ليلية ومناسبات مختلطة راقصة وورود وصناديق شكراتة ترسل إلى الزوجات والصديقات والعشيقات أيضا إن هذه القضية عندما تكون في عقل مسلم أنه يحتفل تقليدا بالأم للأمة الضالة وخلطا بين الشرك والتوحيد والعقل والخرافة والآلة والأسطورة عندما يقع ذلك أيها المسلمون فإننا لا بد أن نعي أن الخطر جسيم وأن القضية تهتمثل تهديدا جادا لإسلامنا وعقيدتنا قال تعالى ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بما أن المسألة لها جذور وثنية شركية والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فلا يقولن إنني لا أقصد شركا ولا أقصد عبادة من دون الله فهذه جذور القضية وهذا أصلها ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم ماذا يقصد يقصد إحياء المشاعر والعواطف تجاه من؟ إن قال تجاه الصديقة والعشيقة فهذه مصيبة عظيمة وطامة كبيرة وإشاعر الفاحش بين المؤمنين وإن قال أقصدها مواعدات وغراميات وحفلات راقصة فنقول ألم يقل الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما إذن هؤلاء يريدون إثارة الشهوات وأن يميل الإنسان الضعيف خلق ضعيفا يميل بقلبه إلى المحرمات فلماذا إذن يحدث ذلك فيما بيننا أيها المسلمون يجب أن لا ننسى أن الأعياذ في الإسلام هي عبادات تقرب إلى الله تعالى وهي من الشعائر الدينية هي من الشعائر الدينية تقرب تقرب إلى الله ما هي الأعياد الشرعية مثل الفطر وعيد الأبحى ولا يوجد غيرهما في السنة وعيد الجمعة الذي نحضره اليوم هذه عبادات توقيفية أعيادنا إذن من صميم ديننا أعيادنا لها أدلة أعيادنا ليست اختراعات أعيادنا ليست عادات أعيادنا ليست تقاليد أعيادنا ليست قابلة للتطوير أعيادنا غير قابلة للزيادة وغير قابلة للنقصان فأعيادنا أيها المسلمون من يتأمل النصوص الشرعية فيها يجدها أعياذا محددة مؤقتة حتى تقديمها أو تأخيرها لا يجوز أيها المسلمون إن المسألة إذن مسألة الأعياذ مسألة دينية ثم قل لي أليس في مشاركة هؤلاء تشبها بهم مشاركة النصارى أو الوثنيين في مثل هذه الأعياذ أليس تشبها بهم وقد قال الله ولا تكونوا كالذين الكافل التشبيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى في مدعي المؤمنين وينبغي أن يكونوا كذلك يجب أن يكونوا ممن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم هؤلاء اليهود والنصارى طال عليهم العهد والزمن والوقت غيروا دينهم حرفوا كتبهم ابتدعوا ما لم يشرع لهم وتركوا ما أمرهم الله به ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن ظاهره وإن كان ظاهره وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأن معنى قول فهو منهم ظاهره كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال الصنعان رحمه الله فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أنه يكون بذلك مثله كفر فإن لم يعتقد ففي خلاف بين الفقهاء منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث فهو منهم منهم ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤذب وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على حرمة التشبه بالكفار في أعيادهم في وقت الصحابة رضوان الله عليهم قام الإجماع على ذلك والتشبه بالكفار فيما هو من شأنهم كعيد الحب أخطر من التشبه بهم في أزيائهم أو ملابسهم وسلوكياتهم لأن دينهم إما مخترع أو محرف وما لم يحرف منه فهو منسوخ فكيف إذا كانت القضية احتفالا بعيد الحب وتشبها بعبادة الأوثاني كما كان عند الرومان أو بأهل الكتاب في هذا القديس الذي قيل أنه شخصية خرافية وقيل أنه حقيقية لكنهم غلوا فيه فالامران كلاهما أحلاهما مروا والمقصود كما تدنذن حوله القنوات الفضائية والاحتفالات التي تكون فيها والبرامج المخصصة في هذه القنوات من شين وغيرها إشاعة الفاحشة في المؤمنين أنه مخطط كبير لكي يقبل الشباب والشابات من أبناء المسلمين على هذه الثورات الشهوانية البهيمية الحيوانية التي يريدون من ورائها تحطيم الأمة قل لي أيها المسلم إذا كان اليهود يخشون جهادنا فما هو الطريق لو وضعت نفسك مكان مخطط يهودي يخشى أن تجتمع طاقات الأمة والشباب فيها على غزو اليهود أو الانتقام من النصارى فما هي الطرق التي تذيب بها هذه الإرادات للجهاد كيف تحطم أمة تخشى منها كيف تلهي أمة عن الواجب الذي الذي يخشى منه هؤلاء اليهود والنصارى الجواب بإلهائهم بشتى أنواع الإلهاء وإثارة الشهوات فيهم وهكذا يقوم عيد الحب بدوره وإحياؤه في هذه القنوات وفي غيرها لأجل تحطيم إرادة الجهاد وتحطيم النقاء والطهر الموجود في أبناء المسلمين وبناتهم إن المسألة إذن خطة والذي قد دخل فيها دون أن يعلم أنه مخطط فهو مغفل مسكين. انساق وصار أداة من الأدوات، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، والله عز وجل نهانا عن الذين قاتلون في الدين أن نبرهم ونقصط إليهن، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، ولو كانوا أبناء آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما معنى إذن؟ الترويج للنصرانيات المارونيات وغيرهن في تعليق شباب المسلمين بتلك الشخصيات قل لي يا عبد الله إن ظهور مثل أولئك على الشاشات وهذه الدعايات العظيمة التي تقوم لأولئك النصرانيات الفاجرات وغيرهن من أبناء المسلمين المتأثرين بهن عندما تعرض على الملأ وعندما يحب هؤلاء المشاهدون ويقلدون تلك الشخصيات التي ترود لمثل عيد الحب وغيره وتنتهي الورود الحمراء من المحلات وتدخل داعية مسلمة إلى قاعة في مدرسة لتلقي على الطالبات محاضرة في هذا اليوم فإذا بها تفاجأ بما يحطم المعنويات ويحبط الأمل فترى كل بنت تقريبا في هذه الصالة إن لم يكن معها وردة حمراء فمعها شال أحمر أو منديل أحمر أو شنطة حمراء أو جورب أحمر أو معطف أحمر أو نوع زينة حمراء على الشعر ونحو ذلك المهم الاقتباس ولو بشيء يسير من أولئك الكفرة أي شيء أحمر في ذلك اليوم عباد الله إنه لا بد أن يعي المسلمون حجم المخطط ليدرك المؤامرة فلا ينساق وراءها لا بد من تفتيح الأذهان والعقول ولا بد من التنبيه على الكوارث الخطيرة التي تحيط بنا وكيف يجوز أن يجعل هذا العيد الوثني النصراني؟ وسيلة لانتشار الزنا والفواحش مصيبة من جميع الأبعاد وكارثة بجميع المقاسات أيها الأخوة إن شتى المقاييس لو وزننا بها الأمر لتبين لنا بأن الخطر المحدق على شبابنا وشاباتنا من وراء ذلك كبير والواجب علينا أولاً عدم الاحتفال بهذا أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم أو الحضور معهم لما سبق من الأدلة الدالة على تحريم الاحتفال بعياد الكفار قال الحافظ الذهبي رحمه الله فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد وكانوا كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم كما نبه عليه في كتابه تشبه الخسيس بأهل الخميس وثانيا عدم إعانة الكفار على احتفالهم به لا بإهداء شيء لهم بمناسبته ولا بطبع شعارات وأوراق لهم وبطاقات تهنئة فيه لأنه ترويج لشعائر الكفر والإعانة عليه حرام وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال شيخ الإسلام لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إقاد نيران ولا تبطيل عادة أي إقفال الدكاكين وإقاف الأعمال ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام وقال ابن التركمان رحمه الله فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وعيادهم وثالثا عدم إعانة من احتفل به من المسلمين وهذا هو الغالب بل الواجب الإنكار عليهم لأن احتفال المسلمين بأعياد الكفار منكر يجب إنكاره. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم فلا يعان المسلم في ذلك بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. وانتبهوا معي لما يحدث في المجمعات السكنية. من اختلاط شبابنا وبناتنا بهؤلاء الكفرة أو ببعضهم البعض من الفسقة والفاسقات وحفلات الرقص والديسكو والليزر والديجي وغير ذلك من أنواع الفسق والفجور الذي يبارزون الله به معصية الذي يدعون إليه بعضهم بعضا يدعون إليه علانية ثم يذهبون فيقيمونه في تلك الصالات ومن أهدى من المسلمين يقول شيخ الإسلام هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرنا والآن ترسل بطاقات تهنئة إلكترونية في الإيميل والبريد الإلكتروني لإشعة القضية بزيادة ولتكون المسألة شعارا مطبقا وعنوانا لكي يغرقونا في القضية والمشكلة أيها المسلمون أن أبناءنا وبناتنا هم الذين يوقدون القضية أكثر مما يوقدها الكفار فيما بيننا ومعنى ذلك أن المسألة قد تغلغلت إلى درجة أننا نمنع الضحة بحاجة إلى أيدي خارجية لممارسة مثل هذا النشر والتسويق لهذا العيد الشركي والكفري المحرم وأن فينا يكفينا وبناء على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد وهذا من الإعانة على المنكر فإنه لا يجوز للتجار المسلمين أن يتاجروا بهدايا عيد الحب من لباس أو ورود حمراء أو بطاقات تهنئة أو غير ذلك وأن مكسبهم على هذا صحة وحرام لا يرضاه ذو الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يحل لمن أهديت له هدية أن يقبلها بل يقطعها ويمزقها ويقول لمن آتا به إليها نصيحة تدل على ولائه للدين وأنه مسلم وأنه مستقل بشخصيته ولو هنأه يرد التهنئة ويقول اتق الله قال ابن القيم رحمه الله وأما التهنئ بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ويقول تهنئ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنسلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم عند الله وأشد مقتن من التهنىء بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك وعند الشباب والشابة من الحركات الخفية والكلمات المقصودة ما يجب علينا ما يجب علينا أن نحاربه يا عباد الله اللهم إننا نسألك السلامة والعافية اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم سلمنا من الشرور والآثام والبدع والشرك يا رب العالمين واجعل مجتمعنا هذا طاهرا نقيا وسائر مجتمعات المسلمين ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا إنك سميع مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي